وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذًا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 ثَاءِ وَالضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَتِ السَّاعَةُ أَنْذَرَتِ الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ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 ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى ان يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون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 تلك القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ وَمَا وَجَدْنَا لَاَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِيْنَ ثُمَّ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 وَاَمَّا اِنَّ كُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ قَالَ الْقُ فَلَمَّا الْقَوْسَ حَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاِسْتَرْهَبُوْهُمْ سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ وَ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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أجمعين. قالوا إن إلى ربنا منقلبون، وما تَن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 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا استعنوا بالله واصبروا ان الارض لله ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده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 عملوا الضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولم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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّدْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إذَا هُمْ يَنْكُثُونَ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 قَال لا اَغَيْرَ اللهِ اَبْغِي كُمْ اِلَهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاِذْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم مَيْقاتُ رَبِّهِ أربعين ليلةٍ وَقَالَ مُوسَى لَأَخِيهَا أُنَخْلُفْنِي فِي قَوْمِهِ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبَعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ When Moses came to وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ his Lord, He قَالَ Lord, do you see me? He said, اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ me, فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَمُ سَأَصِعْهَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبِتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة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 ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الْأَرْضِ بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا كل لا يؤمنوا بها يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا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 He did not see that he did not say to them. He did not see that he ما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 قال ابن أمّم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الاعداء فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها ورحمة للذين هم لربهم يرهبون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 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُم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 Then you believe in Allah and the Messenger of the Messenger of Allah Who believes in Allah and his وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فم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 وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 كونوا قردا خاسئين واذا اذن ربك ليبعث عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب إن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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتد عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها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 وَلِلَّهِ الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا مَتّي يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمّ لِهُمْ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 لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن ولكن اكثر الناس لا يعلمون قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ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 تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما تكون افضل الله ربهما افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان فيما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعونكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان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 بطشون بها أم لهم أعين أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنسوا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 قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا عليهم زادتهم وعلى ربهم يتوكلون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 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ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 من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم, عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ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 إن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأنتم الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد وإن تعودون عد ولن تغني عن فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه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 الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون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 تضعفون فِي الأرض تخافون أن من الناس ان يكونوا افضل من اجل من الطيبات لعلكم تشكرون يا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده جُزُرَ العظيم يا ايها الذين امنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين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 كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء اويتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وان تفيهم وما كان الله معذبا وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه تقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم ما تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون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 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَأْتُوهُ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فان الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن Allah Mawlaikum Nعم المولى ونعم النصير